ما هي القاعدة الثانية من طوال الصفات باب الصفات أوسع من مداب الاسماء لماذا؟ لأن كل اسم يتضمن الصفات ولأن من الصفات ما يتعلق بأطعال الله عبد الرجال وأطعاله لا منتهى لها وأطعاله لا منتهى لها لذا قمت الشفاء الكثير القاعدة في من يذكرها ما هم تبوتية وصلية ما هي التبوتية ما هي التبوتية ما أفلك الله عز وجل من السهي بكتابه وعلى رسال رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ومن يستهدر ذي أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم السلب والنفي في اللغه هذا هو معنى واحد السلب والنفي في اللغه لا بينهما فرد من جهة المعنى فالأولى التعبير للصفات المنتية بدل السلبية ماذا يجب الصفات المنفيه ماذا يجب للصفات المنتية نفيها مع إزباد let down ما الموصوف ما هو أكثر ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر قالوا هذا كانت الصفات السبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم قالوا لهذا كانت الصفات الثبوتية التي أفضل الله بها عنا سيأفضل بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم أما الصفات السلبية فلم تذكر غالماً, فلم تذكر غالماً إلا في الأحوال التالية وتعبير الشيخ تعبير نتيك هنا يقول غالبا الصفات السلبية لم تذكر إلا في أحوالها لم تذفر عالماً إلا في الأحوال سئكم هذه الأحوال لأن القاعده العامه في الصلاة المفصل والنفي المجمل النفي المفصل طريقة البداء لكن طريقة القرآن والسنه النفي المجمل ولا ايضا طريقة القرآن والسنه الإتباع المفصل فعند الإتباع توصل الصلاة وعند النهي يحصل لاجمالك لكن في بعض الحالات الصفات السلبيه او المنفيه تذكر غالبا في أحواله ذكرها المعلم ها قال فلن تذكر غالبا الا في الاحوال التاليه الاول بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء فهذا النفي المجمن الأولى وهذا السبب يعتبر النفي المجمل النفي المجمل بيان عموم كماله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى ليس في مثله شيء ولم يكن له كفوا أحد الثانية نفي مدعاه في حقه الكاذبون وهذا يسمى النفي المفصل فالأولى النفي الأول بيان عمون كمان لعز وجل هذا نفي مجمل يبين عموم كمال الله سبحانه وتعالى والثاني نفي مدعاه في حق الكاذبون هذا من النفي المفصل كما في قوله تعالى أن دعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فهنا فصل فنفى اتخاذ الولد وفي آيات نفى اتخاذ الصاحب والولد وفي آيات نفى الشريك والنف وهكذا في بعض الآيات يعني يحصل النفي المفصل لكنه لا ينفع إلا في أحوال قليلة والاصل إثبات مفصل ونفي مجمل النفي الأصل في أنه يكون مجمل وأما المذيب فالصمس هذه قريقة أهل البدع قريقة أهل البداء الثالثة تفعو توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين نفي توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الامر المعين كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين فنفى العبث واللعب عنه سبحانه وتعالى في هذه الايه وقوله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مثلنا من لغوط فنفى التعب والاعياء عنه سبحانه سنفى التعب والعياء عنه سبحانه ووجه هذا الامر وجه دفع التوهم هذا يقول دفع التوهم وجه هذا التوهم انه قد يقع في الجهل الذي لا يقدر الله سبحانه وتعالى حق فجره يقول مثلا او يتخيل يقول السماوات العظيمه وهذه الارض العظيمه اذا كان الله سبحانه وتعالى الله عز وجل خلقها في ستة ايام فسيلحقه التعب فقال الله عز وجل وما نستنى من الغضب دفع هذا التوهم الذي يقع في الأوهام في بعض الأوهام أو في بعض الأذهام التي لا تقدر الله عز وجل حق قدره وهذا ال... قد وقع هذا التوهم وقع فزعمه الكتاب هذا الزعم ان الله سبحانه وتعالى لما فرق من خلق السماوات والارض اقتراح يوما من تعب الخلق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فالله عز وجل ابطل هذا الزعم في هذه الايه ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من فهذا معناه جذع التوهم من كماله كشف تواهم نفس من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر معين يعني هذا الأمر هو هنا خلق السماوات والأرض هذا الأمر معين يعني هنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام والأول خلق السماوات والأرض يعني لماذا خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض؟ ولذا يقول يعني يذكرون يعني اليهود أيضا من تمام كلامهم أنهم يجعلون السبت يعني يوم راحة لهم يجعلون السبت يوم راحة لهم في يزعمون الله سبحانه وتعالى بدأ خلق السماوات الأحد وانتهى من جمعة ويجعلون السبت استراحه لهم فهذا نفع الله سبحانه وتعالى عن نفسه فهذا المعنى دفع كوفم نقص من كماد يعني قد يتوهم الذهن الذي لا يقدر الله حق قدره مثل هذا الأمر فالله عز وجل نفع هذا الكوفم ونفسر ذن آخر ذكرهما بعض العلم أيضا وواحد منهما ذكره الشيخ في الوسطية أيضا يعني إذا أردت أن تكتب الرابع الرابعة تهديد الكافرين تهديد الكافرين يعني الصفات السلبية لم تذكر إلا في الاحوال هذه الأول الثانية الثالث أو الأولى الثانية الثالثة والرابعة تهديد الكافرين في مثل قوله تعالى ومن الله غرائزهم أما تعملوا وفي آيات اخرى حميت سوونا أن لا نصنع سراهم من قال المؤلف شاعر الوسطية تهديد كافرين في مثل قوله تعالى والله من الله رافع عما تعملون الخامس توسيع دائرة الإثبات توسيع دائرة الإثبات بإثبات أصدارها نصفات الكمال بإثبات أصدارها نصفات الكمال Отسيح السنة والنوم تفسك تنفيح السنة والنوم إثبات بكمه حياته توسيع جائرة الإثبات بإثبات أفضادها من سفات الكمال يعني تذكر فالصفات السلبية من توسيع جائرة الاثبات باثبات أفضاد هذه السفات السلبية من سفات الكمال بإثبات أفضادها من سفات الكمال فالنبي اصينه والنوم اقتدار لكمال حياته فالنبي اصينه والنوم اقتدار لكمال حياتك وإحاطة علمه وكمال قدرتك فالنبي اصينه والنوم اقتدار لكمال حياتك وإحاطة علمه وتمام قدرتك وهذا ذكر وصاحب القواعد الكلية باقينا الله في الدرايتين 1465 في القواعد الكلية 1465 وهذا متفق على الكلام فهذه الصفات السلبية لا تذكر غالبا إلا في هذه الأحوال الخمسة، إلا في هذه الأحوال الخمسة بيان عموم كمال اللوجر ليست مدحية شيء لم يقل ولم يقول الله سبحانه أحد وهذا يسمى النتيج المجمّن. الأول نتي مجمل والثاني نتي مفصل أو الثاني والثالث والرابع وصع نصف من النفي مفصل فواحد منها نتي مجمل وأربعة منها نتي مفصل وأربعة منها نتي مفصل لله أعلى الله تعالى القاعدة الخامسة الصفات التروثية تنقسم إلى تسمين ذاتية وفعلية الصفات التروثية تنقسم إلى تسمين ذاتية وفعالية فذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. تكتب عندك أولئة ذاتية وهي اسمان، وهي بسمان واحد صفات ذاتية خبرية واحد صفات ذاتية, ذاتية خبرية وهي التي تثبت عن طريق الخبر وهي التي تثبت عن طريق الخبر ولم يرد النص بها وهي التي تثبت عن طريق الخبر ولو لم ولو لم يرد النص بها ولو لم النص بها لم يستطع العقل وحده معرفتها سفاه ذاتية خبرية وهي التي تثبت عن طريق الخبر ولم ولو لم طيب عن طريق الصبر ولو لم يرد النص بها ولو لم يرد النص بها لم يستطع العقل وحده معرفتها لم يستطع العقل وحده معرفتها لكنه مع ذلك لا ينتهي العقل لا ينتهي لكنه مع ذلك لا ينتهي وهي التي مسماها لنا ابعاض وهي التي مسماها لنا وهي التي مسماها لنا أبعاد واجزاء وهي التي مسمىها لنا أبعاب وعجزان هذه اثبات ذاتيه ذاتية خبرية مثلاها لنا أبعاب وعجزان إلى تatan الوجه لله عز وجل واليدين والعينين هذه مسمى لنا أبعاب وعجزان لكن لا يسمى الله عز وجل بها على هذا الفهم يعني على انها أبعاب وعجزانة تعالى الله يعني هذا لا يذكر, لا يذكر. إنما يقالها هذا إيريا التي نسمّها لنا أبعاد أو إجزاء. سبب ذاتية خبرها إذا استفرت عن طريق الخبر ولولا يدل النص بها لن يختضع العقل وإحدهم بعريبتها. لكنه مع ذلك لا ينفيه العقل لا ينفيها. وهي التي نسمّها لنا أبعاد أو ده هذه وردت عن طريق الكتاب والسنة مع الخبر إن الكتاب والسنة وردت عن طريق كتاب الله عز وجل السنة والسنّة هذا معناه عن طريق الخبر. داة صفات ذاتية معنوية، صفات ذاتية معنوية، وهي ما كان، وهي ما كان قال، وهي ما كانت قالا على معنى، وهي ما كانت أو كان قالا على معنى. تدل على معنى الصفات ذاتية معنوية وهي ما كانت دلًا على معنى أو تعريف آخر يعني التي ليست مسمّاه لنا أبعاد وأجزاء أو التي ليست مسمّاه لنا أبعاد وأجزاء وتسمى الصفات العقلية لأن العقل دل عليها وتسمى الصفات العقلية لأن العقل دل عليها لكن هي تابتة بالكتاب والسنة لكن أيضا العقب عليه وما كان دالا على معنى وهذه العلم والكدرة والسمع والبصر والعزم والحكمه والعلو والعظمان هذه كلها تدل على معاني تدل على معاني فهذه ذاتية معنوية وذات الوجه واليدين والعينين لعز وجل هذه صفات ذاتية خبرية صفات ذاتية خبرية فإننا الذاتية انقصت إلى قسم خبرية وهي التي نسمىها لنا أبعاظ وعزة ومعنوية وهي التي تدل على معنى وليست نسمىها لنا أبعاظ وعزة قال رحمه الله في الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والكترة والسمع والبصر والعزه والحكمه والعلو والعظم وهذه كلها صفات ذاتية خبرية ومنها الصفات الخبرية كالوجه طيب وهذه كلها صفات عفوا الاولى هذه كلها صفات معنويه والذاتيه وهذه كلها صفات ذاتيه معنويه ومن الصفات الخبريه يعني الذاتيه الخبريه كالوجه واليدين والعينين ومعنى قول الخبريه اي اخبر بها الكتاب والسنه هذا معنى خبرية اي اخبار بها الكتاب والسنة قالون ثانيه هي التي تتعلق من نشيئته شاء فعلها إن شاء فعلها فالاستواء على الأرش على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والفعلية كذلك تنقسم إلى خضرية وعقليه إلى خضرية تكتب إلى صفات علية خضرية صفات علية خضرية وهي التي ثبتت بالدليل النقلي المحو يعني اكتب الصمع الكتاب والسنة وهي التي تردد بالدليل النقل المحم أي الكتاب والسنة كالاستواء والنزول والمجيء والفرح وهي الصفات التي تردد بالدليل النقل المحم ومعنى الدليل النقل المحم والكتاب والسنة كالاستواء والنزول والمجيء والفرح كليهما صفات فعلية عقلية, عقلية. ذلك فعليا عقلييه وهي التي يمكن للعقل ادراكها لاقلها وردت الشر لا يمكن للعقل ادراكها وهي التي يمكن للعقل ادراكها وورد النص بها وهي التي يمكن للعقل ادراكها وورد النص بها كالخلق والإحياء والاماته والرزق كالخلق والإحياء والاماته والرزق فهذه تسمى عقلياً يعني أن العقل يمكن أن يدرك يمكن أن يدرك هذه الصفات لكن قد يرى النص بها فالعقل كذا للنص وأما الاولى فلو لم يرد التلي النقلي لا يتفتح العقل كالاستواء والنزر وغيره قالوا الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الإنشاءة علىها والإنشاءة لم يفعلها كباستوى العرش والنزول إلى السماء الدنيا هو المجيء والفرح وقد تكون الصفة الذاتية فعلية باعتبارين قد تكون الصفات ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية ودين إدام الذات العلية لأن الله تعالى لن يزل ولا يزال متكلما فباعتبار أصله تعلق بالذات سفة لأن الله تعالى لن يزل ولا يزال متكلما وباعتبار احد الكلام فإنزال الكتب التوراة الإنجيل القرآن تكليم ورسله واحد يعني تكليم موسى أو غيره هذا كله اعتبار احاد الكلام صفة فعليه وايضا التكلم بالوحي الذي يطيه الى غسله كل هذا يعتبر باعتبار احاد الكلام قالوا باعتبار احاد الكلام صفه فعليه لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم ما تشاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها ثابعة بحكمته كل صفة تعلقت بمشيئته يفعله الله عز وجل بحكمته. هذا معنى ثابع بحكمته قال قد تكون الحكمة معلوما لنا وقد نعجز عن ادراكنا لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إليه قول تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليما حكيما واستدلال الكلام يقال فيها قديمه النوع حادثه الصلاحات لو وجدت مثل هذا الكلام في كتب العقائد تفهم معنا قديمه النوع حادثه الصلاحات يعني باعتبارها صفه تجري يعني تعلقا بالذات صفة ذاتية الكلام إذا النص فاعل ذاتية لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار أحاد كلامه فهي صفة فعلية صفة فعلية تتعلق بالأشياء الأعزوج. متى شاء تكلم أو شاء تكلم في الزواج؟ فنجب اعتبار ذاتية فعلية. باعتبار ذاتية لأنها متعلقة بالذات في ذات وفعلية اعتبار أحاد الكلام. اعتبار احد الكلام وامر الله عز وجل تفهيمه لرسله انزال الزوحي هذا اعتبر احد اعتبر احد الكلام هذا معنى قوله استفاد ذاتية فعلية باعتبارين وهذا معنى هذه القاعدة استفادة وجيثا تسمي بسمين ذاتية وفعلية hay ideas que شاء الله que hay ideas de la traducción